Bismillahi rahmani rahim Yasin. Wal-Quran al-Hakim. Inna kal mursalin Ala Mustaqim. إلى العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بِثَالِثٍ فقالوا, فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بِمَا qaffarli Rabbi wa وَجَعَلَنِي min al Mukramin wa ma azalna مِن quumhi min baddhi min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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون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 يَكُمْتَتَكُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ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 ومجبلن كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق